بسم الآب والخدم هو الروح الخدس والإله الوحيد أنه دونيس العظيم قال ولألا ارتفع بفرص الاعلان وعطيته شوكة في الجسر ملاك الشيطان ليلتنني لألا ارتفع الا الله مدرعت ثلاث مرات ان يفرق فطال لي تكفيك نعمتك انا هاي تكلمكم على عبارة تكفيك نعمتك مبارس تكفيكا نعمتها بونس الرسول كانت النهمة في حياته هي كل شيء هي كل شيء ولذلك قال انا ما انا لكن نعمة الله في البعطان نعمة الله العملاتي بولس الرسول في كل عزمته التي حساتها الكتاب بكل فرازته وتبشيره وبكل قوته وتأثيره لولا نعمه كان يبقى مجرد شاول للسط صوفي اللي قال عن انا كنت مفتريا ومضطهدا من الكنيسه لكن النعمة هي التي غيرته وحولته الى انسان الاخر وصيرته اعظم الرسل بل قال مع اني لست مستحقا ان ادعى رسولا انا سعجت اكثر من جميعهم ولكن لا انا بل نعمة الله العاملة ما ايه النعمة العاملة ما مابوش اي نوع من انواع النعم اول حاجة مثلها نعمة الدعوة نعمة الدعوة ما الدعوة دي نعمة. مش كل انسان ندعو من الله زي ما قال بوليس ايضا في رتالة الى الابرانيين في الصحر 5 قال يأخذ احد هذه الكرامة من بل المدعو من الله كما هارون نعمس الدعوة قال عليها بوليس الرسول في غلطة 1-15 لما شر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنحمده ودعاني بنحمده إذن الدعوة عمل من أعمال النعم لو لا نحمد الدعوة لبطي الشاول كما هو وهذه الدعوة تكذبت ايضا في اعمال الصحة 13 لما الروح القدس قال لصادة الكنيسة قال لهم اخرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه النعمة دعت والنعمه عاتبت قوله في الرسول لما ربنا سوى المسيح قاله لماذا تطهدني صعب عليك ان تركس ملافظ والنعمه غيرت وقدست وارسلت وقضل كل ده كان عمل من اعمال النعمة فأول هذا عاش فيها بورس الرسول نعمة الدعوة بعد كده نعمة الكلام يعني نعمة الكلام بورس الرسول في الاصراح السادس من الرسالة الى افشس قال بكل صلاة وصلها صلوا من قبل ان اعطى كلاما عند ابتتاح يعطى كلاما من من النعمة مع انك الراجل فيلسوف وكان اهلي ودارس وكتب كثيرة لكن الطل من اجلي لكي اعطى كلاما عند ابتتاح فلما اعطي كلاما من النعمة وصارت كلمة الله التي تخرج من فمه قوية وفعالة ونسل سيف دي حدين ونعمة الكلمة ايضا اعطيت لباحة الرسل عندما حل الروح القدس عليهم كالسنة من نار واعطوا كلاما من من عند ربنا وهذه النعمة ايضا نعمة الكلام هي التي قال عنها الرب لهؤلاء الرسل لستم انتم المتكلمين بالروح ابيكم هو المتكلم فيكم انا تعجبني في هذا المجال لنعمة الكلام قول ارمية النبي ارمية النبي قال لربنا انا ولد ولا اعرف ان اتكلم لاني ولا. وبعدين الكلمة الرطيفة خالص فارمية واحد تسعة قال ومس الرب يده ولمس خمس وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في ثمك حبارة جميلة جميلة جميلة ان ربنا يقول له واحد ها قد جعلت كلامي في ثمك ربنا يضع كلمته في فم انسان يقول له اضع كلمتي في ثمك ولهذا قول الرسول اخذ هذه النعمة ان الله وضع كلامه في السماء وعطى كلمة عند اتتاع فمه جدا ايضا في هذا المجال تلك الكلمة التي وردت في مزمور 45 اي 2 انسكبت النعمة على شفاتيك انسكبت النعمة على شفاتيك نعمة من ربنا تنسكب على شفاتي انسان فلما تنسكب على شفاتي انسان يمطق بكلام الله هناك فرق كبير بين انسان يقول كلامه للناس وانسان يمطق الله على تمه سيقول كلام الله للناس ولذلك ربنا في أرنية 23-28 يقول الذي معه كلمتي سيتكلم كلمتي اللي معه كلمتي يتكلم كلمتي يتكلم كلام النعمة يتكلم كلام الله على كوره وحينها اذا تكون الكلمة لها قوتها كما قال الرب في اشعية 55-11 كلمتي التي تخرج من منتني لا ترجع الي فارغة كلمتي التي تخرج من منتني لا ترجع الي فارغة ليه؟ لان كلمة الرب قوية وفعالة ومثلثير زيخة دياني فقول الرسول اخذ نعمة الدعوة واخذ نعمة التكلم لكلهة الله وايه ثاني؟ اخذ نعمة الكهنون بل نعمة الرسولية وصار خادماً للكلمة وخادماً للسرائر المخدسة مش بك خد نعمة الكهنوتني التي سعط الكهنوت للأخرين أيضاً ولذلك قد تلميزه في مساوس تظرم موهبة الله التي فيك بوضع يديه دي نعمة خسر اخذ نعمة الدعوة نعمة التكلم نعمة الكهنوت نعمة الرسولية واخذ نعمة اخرى هي نعمة الحوة مش كل انسان قوي. لكن بولس الرسول كان قويا وكان قويا الى افعد الحدود بنعمة من الله ازاي قال في فليبتي 4-13 كل شيء في النسيح الذي يقوم يستطيع كل شيء مين اللي يقول استطيع كل شيء المؤمن القوي اللي اخذ نعمة من الله يقول بيها استطيع كل شيء في المسيح الذي يتوينه طب والقوة دي اخذها من النعمة طبعا عشان كده قال للتربيز فيه مساود تقوى انت يا ابني بالنعمة تقوى انت يا ابني بالنعمة اللي ما عندوش قوة في العمل الروحي يبقى ما خدش نعمة واللي خد نعمة هي تقوى بالنعمة واخد فولس الرسول ايضا نعمة اخرى هي نعمة الشماية والشد لما رحل كورونسوس ربنا قال لكلمة رطيفة فاضح في اعمال 18-19 قال له لا تخفص بل تكلم ولا تدخل لاني انا معك ولا يقع بك احد ليهذيك انا معك وما فيش حد يقدر يقع بك لكي يهذيك ليه لنعمة الحز نعمة الحز الجميلة الموجودة في مزهور 120 ولك الرب يحفظك من كل سوء. الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ بقولك وخروجك دي نعمة نعمة تخلي الانسان نصوت يا ما نزل خطو من حرب دلوقتي وقل ريدر وميدراش السكر المزمور 120 الرب يحفظك من كل سوق الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ بقولك وخروجك او ما ورد في البركة في سفر سفرة 628 في طريق واحدة يخرجون عليك وفي سبع طرق يخرجون امامك نعمة الحزن اللي بيعيش في حياة النعمة بيعيش في الحزن وفي حماية الله يدخل عن عمين الخلوف وعن يسار ربوات اما انت فلا يقتربون اليه يتجربك الشمس بالنعمر ولا القمر بالليل في نعمة حافظة بتحفظ الانتان مورس اخذ هذه الانواع كلها من النعمة واخذ انواع اخرى نعمة العمل ونعمة التبتعب والقراضة ونعمة المعهدات حاجات كتيرة الاباء الرسل ايضا مش مسألة بولي اخذوا هذه الانواع من يمنعها في اعمال اربعة ثلاثة وعشرين يقول على الاباء الرسل وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة لقيامة المسيح، لقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم لأن في نعمة عظيمة كانت على جميعهم لذلك بقوة عظيمة كانوا يؤدون الشهادة لقيامة الرب يسوع ومشفل نعمة كانت عليهم من الله كانت عندهم نعمة من جهة الناس في اعمال اثنين تبعى واربعين مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وبرده اخذوا نعمة التكلم بالالسنة اللي حلت عليهم لدرجة انه بطرس بهذه النعمة في عز واحد يوم الخمسين امن ثلاث ثلاث وتعمدوا في ذلك اليوم اي نعمة دي موجود اي واحد ممكن يقول الكلام اللي قاله بولس في في اترازاته واللي قاله بطرس في يوم الخمسين جايز ما يحولش كله الثلاث لكن كانت في نعمة في الكلمة التي يلقيها ونعمة في قلوب الثانعين عشان كده انت توجد هذه النتيجة واخد ايضا نعمة القوة ومش بس ابا الرسل نلاقي الشماز دي السفنوس الشماز الاول وقف امام ثلاث مجانة ولم يستطيعوا ان يقاوم القوة والروح اللي كان بيتكلم عليه دي نعمة معينة كانت عند الاداء ده حكيت انا ما دي فكرت في لما بيجي الناس يدعوا دعوات رابطه اليبات لللاب التقرير بيقولوا لو احنا لطيف اكل اكل شيء اتخوريت امه يسير نعم انه تقويب ان تعمل في اصابه اكتشي اتخريف امه يسير يعني اخد اتخريف يعني النعمة امه يسير بتاع نوسر نعمة نوسر خريف يعني نعمة اللي معنها كلمة جريش بالانجليز باليوناني خريف اخدت نعمة نوسر وكانت مصر ثابت وكان إيه نعم متفوّتني بنتنا ربي تكلم الولدان بول نعم متفوّت وهو ماشي ربنا تكلمه من الشغلة النارية اللي كانت في العليقة ودعاه لخدمتك فكان نعم متفوّت وبعدين قال له تروح واتكلم وتعمل انجل انا مهربش انا لست اتحق الكلام لا اليوم ولا انس ولا مصابل من, من انس قال له ما تخافش انا اديك اخوك هارون انت تخلق كلمة لني وتفتها الفمه وانا اكون مع فمك ومع فمك برضو تعبير جميل لديك في كيد الكلام اضع كلمتي في فمه اجنوع واقول مع فمك مع فمك اجنوع ثاني واجعل كلمتي في فمك هذا تعبير ثالث عشان كده ربنا كان يضع الكلمة في سم جموسة وموسى بلغ الكلمة دي لغيره تلاقوا في أوقات كتير يقول وكلم الرب موسى قائلا كلم جماعة بني إسرائيل وكلهم فربنا هو اللي يتكلم يضع الكلمة في فمه وهو يوصل الكلمة لأخرين ويقوله أكون مع كمك ومع كمك عجل جميلة إداله نعمة الكهنوت برضو إن كان بيرسل لها سهنة برضو وإداله نعمة القيادة إن يكون بولا ربعمائة ألف وأزيب وإداله نعمة الحكمة ونعمة الوداعه، والكتاب يقول في عدد 13 ثلاثة وكان رجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين علاق الارض واعطاه نعمة القوة ونعمة المعجزات يعني الحاجات اللي خدها جولت كان اخدها موسى قبل منه نلاحظ ان النعمة دي زي ما كانت موجودة في العهد الجديد كانت موجودة في العهد القديم حصو في ناس من الطوائف يقولوا العهد الجديد ده عهد النعمة والعهد القديم من كل شيء عهد نعمة اول اية في العهد القديم عن النعمة قيلت عن ابينا نوح قبل الطوفان. ربنا اراد ان يخلق العالم الشرير بالطفان ولكن مع هذا القرار الالهي يقول الكتاب في تقوين ستة ثمانية واما نوح فوجد نعمة في عيني الرب اول اي عن النعمة في الكتاب المقدس واما نوح فوجد نعمة في عيني الرب هذه النعمة كانت نعمة الحياة استبق الله حياتنا على الأرض في أبينا نوح وكلنا كما كنا على آدم أصبحنا أبناء نوح وأم نوح رجاء من ربنا. الرحيم برضو لما قابل ربنا في تكون 18 قال له ان وجدت نعمة في عينيه ابتدأ يتكلم برضو عن النعمة ربنا كما قال البعض وجدوا نعمة في عينيه اعطاهم نعمة في اعين الناس يعني مش ربنا يجعل انك انت ديك نعمة في عيني الله ويعملك الله بهذه النعمة انما ايضا يعطيك نعمة في اعلى الناس من هذه الانثلة يوسف الثديق شهد له استثناء الشمات في اعمال سبعة بيقول ان, ان اعطاه الرب نعمة وحكمة امام فرعون ملك مصر اعطاه لنعمة في عينه ايضا دنيال اعطاه الرب نعمة في اعين رئيس الخرطيان واعطاه نعمة في اهل الملوك في نعمة من ذاته داود رفع قصاد كلنا كلنا صار الجبار وله جباروت في أسلحة في أذنه فبودا رفع من فيه إيه تكفيه كان يعنت وفعلا داود مشي وتكفيه نعمه الله الذي معه قال لي اليوم يخلصك الرب في يدك دبنين نعمه صدقنا حصاد المخلع داود خبطها بالنعمه وصلت الى رأس جولياد واحدثت له ارتجاج في المخ. اول واحد نسعني داله ارتجاج في المخ الشديد فوقع قتيله بنعمة ربنا. قبل كده دوود وهو الغنم الهرب هجم حسد ودب على شاه فالقعمة فيهم يا رب ده اسف تكفيك نعمتي وبنعمة ربنا استطاع دول ان ينتصر على الاتد وعلى الجب الشعب في عبور البحر الاحمر امام البحر وماذا نفعل تكفيكم نعمتي الرب يقاتل عنكم وعنتم تصمتون بنفس الردقة ده نحمية أخذ نعمة في عيني الملك الضشفة فأرسله بالرسائل وقدر رسالته أرمية أخذ نعمة من ربنا قال له أدعلك مدينة حاطينة وأسوار من حديد فيحاربونك ولا يخطرون عليه لأني أنا معك يقول للرب الأنقذك نعمة من ربنا موجودة كل ده كان في العهد القديم في الانسل اللي والتقال كدية لما جد العهد كبير بدت النعمة باسروب اقوى بجبروت يقول معلمني محنى الانجيلي الناموس بموس أعطي أما النعمة والحق فبي يسوع المسيح طارق النعمة والحق في الأول في شبطية يسوع المسيح يقول عنه الكتاب برضو شحن 1-4-4 ورأينا مجده كما لوحيد من الآب منلوء نعمة محقا ويقول ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمة خوف نعمة ويقول عنه وكان يتقدم في الحجمة والقامة والنعمة عند الله وناس لكن في العادة جديدة برضو في الكلام يقول كان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فنة وكان يتكلم بالسلطان وليس كالكذبة كان منذوقاً لأن النعمة وكان مصدر نعمة للناس كان هو الذي يعطي النعمة للناس أول شخصية الأفضل جديد أكذ النعمة كانت السيدة العزراء مليا الملاك لما بشرها بالنسيح قال السلام لك اياتها الممتلئة نعمة وقال لا تخاف لاني فوجدت نعمة عند الله وظهرت النعمة اللي اعتدت العزراء الممتلئة نعمة في مقابلتها لالي سباط الالي قالت لها حين صار صوت سلامك في اذن ارتفت الجميع بالسهاج في بطن وامتلأت الالي من الروح القدس من النعمة التي اخذتها من سلام مريم النعمة دي في لاحظة نجد ايها اهمية كثيرة جدا لانها أساسية في حياة الكنيسة وبدون النعمة الكنيسة متعرفش اتمره ولذلك بوليس الرسول كان يبدأ رسائله باستمرار بعبارة نعمة لكم والسلام نعمة لكم وايه وسلامة الايه فرميا واحد سبعة وفكرونس سكولا واحد برضو وتلاقوها في رسائل بولس بستة عامة واحيانا كان يختم رسائله بكلمة النعمة ايضا فيقول النعمة مع جميعكم كما في عبرانين 13-25 وفيتوس وفي رسائل قتل فردكم بسليم النعمة يقول إنمو في النعمة إنمو في النعمة يعني وسعوا قلوبكم لكي تأخذ أكبر مقدار من النعمة وسعوا قنانكم لكي تفوز نعمة أقصى اعملوا في النعمة التي أخذتمونها. لكي يعطيكم الله والنعمة دي قال عنها الرسول ان الرب يعطي نعمة للمتراضعين اخذها من امثال ثلاثة يعطي نعمة للمتراضعين معلمنا يعطوه يقول ايضا الرب يقاوم المستكبرين اما المتراضعون فيعطيهم نعمة احنا عايزين كلنا نطلب هذه نعمة من الله نطلب ان نجد نعمة في عيني الله ونعمة في اعين الناس تتفعوا كلمة النعمة في صلوات الادبية وفي الانجيل المقدس وفي صلوات القدس الاله كلام كثير جدا فيش وقت ان انا عليه اطلبوا نعمة في شعوركم بالضعف امام الله يعني اماري مرقص لما جهل بشرة في مصر كان فيها الهة الفرعنة والهة اللونان والهة الرومان والالهة الشرقية طب اعمل ايه يا رب فد فيك وفعلا كانت نعمة ربنا كافية ليه وعمل ليه عمل كبير جدا الاباء الشهداء امام الات التعديد الخطيرة المخيفة نعمليك ده تكفيك نعمتي نفس الابارة دي نعمة ربنا هي اللوح فتصفهم الناس اللي كانوا بيرقوهم للأسود والنمور ده مجرد أسد وهو بيهزم على واحد في الحل قلبه يعطي من الخوف طب نعمل ايه؟ تكفيك نعمة ربنا كان يعطي نعمة لكل يعطي نعمة بالاحتمال ونعمة عدم الخوف وكان يعطي الفقراء والغلابة نعمة الرضا والقناعة وكان يعطي الناس ايضا نعمة الايمان ما تستجروش الايمان ده كده بالعقل او بمجرد الكرازة او التفكير الرسول بيقول لا يا الصفي احد ان يقول ان المسيح ربي الا بالروح القدس يعني نعمة بتعطي الايمان ايضا الزهورات المقدسة اللي قتلنا في ايامنا هذه جنوع من النعمة نعمة اعطاها ربنا لكميسة لطوي جمانا ولكن لا تظنوا ان النعمة وحدها بس تشتغل زي ما بعض الثواقش يقول كله بالنعمة لا علينا أن نشترك مع اللعمة في العمل بولس الرسول بيقول أنا غرس وأبول استقر لكن الله كان ينمي كنا الله ينمي يلم ايه يلم اللي بيغرس واللي بيثقر انت تعمل وربنا يعمل معاك انت تعمل وربنا يعمل معاك وهي دي الشركة شركة مع الله شركة مع الطبيعه الإلهية في العمل نطلب دعمه ربنا ونشتغل اشتغل فيها فننمو بالنعمه لإلهنا المقدس اغنينا انه <تصفيق> Hoje boa ma qual mo jabensso in the source money more in the hotel monona se série de moji sem estou emende na de že jsem jí arébou konec stal, a rád jsem jený odestal, a všem našerif babávan šinošin, ani nejsem mě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 القديس مريم وكل مصاف الملائك والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين عرضوا الرب بعمال مستالح كل حين ملاك هذا اليوم الصاهر وبركة القديس ماري ماركوس الرسول وبركة القديس الأنبر رويس وبركة السيدة العزراء أولاً وآخراً بركاتهم مقدسه وحباتكم معوناتكم ورحمتكم وشفاعتكم فلتكن معنا كلنا امين بك الرسول منين نسعوني وروح ميلانا انتي جرينا استنانا انتي جرينا شكرنا في ما ليقول جه يسقطكم بان في اماكن شني امين الله يضمك علينا مشتاقين نقد شكر يا ابانا فاز ليتقدس اسمه ليعطي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في الزماء كذلك على كما نرسل عنه أيضا للمزددين ولا تتخلنا في تجربة لكن نفينا من الشزير النجاح شوى ربنا لأنه لك الملك والقوة محبة الله الآب ونعمة ابن الخير وشركة مهبس الروح القدس تكون مع جميعكم انزوه السلام سلام ربك ومع روحك أيضا